قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حين الى فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاً وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاً وأطفئوا مصابيحكم